بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه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 119. فكيف كان عقاب 110. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار 111. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به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 اتعدل التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فان رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 111. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 116. يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاومين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ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 111. إلى فرعون وهامان وقارون 112. فقالوا ساحر كذاب 113. مِنْ جاءهم بالحق من عندنا 114. آمَنُوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 115. وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 وَإِيَّكُمْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِيَّكُمْ صَادِقًا يُصِبُكُ بَعْضُ الَّذِي يَعْدُوْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌّ كَذَابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ غَائِرٌ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 124. وتدعونني إلى النار 125. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 126. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني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 ان الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاقب آل فرعون سوء العذاب ان نار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب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 الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دع ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تكو تأتيكم رسول قا بالبينات قالوا بلا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 119. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 110. الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم 114. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 115. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إن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 فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟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 ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرين نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُنَّكَ فإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ